119. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارخ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه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 الغائط او لمستم النساء او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتمموا صعايدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله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 ولقد أَخَذَ الله ميثاق بني إِسْرَائِيلَ وبعثنا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إِنِّي معكم لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا ولا جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وجاهدوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لهم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.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 وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْقَ بَيْنَهُ بِالْقِسْقِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُنَكَ وَعِدَوُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُلَاءِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفُ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ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 129. بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق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 فَتَوَالَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُوٓيٍ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَيَّ أَتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِدِّهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَفْسِهِمْ نَادِمِينَ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 وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ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 وَإِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ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 119. فما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا على القوم الكافرين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 وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواهم النار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 كثير منهم فاسقون، لا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا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 اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تتقوا وامنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يبدلنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا اثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إننا إذًا من الظالمين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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ كَإِذْ جَئْتَهُ بِالْبَيْجِنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّهَا ذَٰلِلَّ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ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 وأحد من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهاين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق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 وَإِن تُؤْثِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ